بسم الله الرحمن الرحيم أخي في الله أنت على موعد مع الشريط رب تصحبكم في مواسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريده نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوج بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وشرح الله هذه الصدور وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أحبتي في الله مع أئمة الهدى ومصابيح الدجا ونحن اليوم على موعد مع العابد التقي الورع الذي تفوق على اغراء الدنيا ودنيا البشر اننا اليوم على موعد مع خليفة اخر من طراز عمر في شدته وعدله واستقامته وورعه وزهده وتواضعه إنه الرجل إنه الخطيط المفوه البارع الذي تهتز الدنيا لكلماته وهي تخرج من وراء شفتيه كأنها مور يبدد ظلماء إنه الفقيه العالم الذي يجر الحق على لسانه وقلبه انه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى انه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى إنه الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله إنه الرجل الذي اضطر يوما لأن يفخر بهذه الفضائل وبتلك المكارم فقال محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي ينسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي منوط لحم فأخوها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أحبتي في الله الحق أقول لكم لقد صحبت التاريخ طوال الأسبوع الماضي في مراجعه وأم هذه الكبار لكي أدرس من جديد حياة الإمام دراسة دقيقة في فترة حرجة من أحرج فترات التاريخ الإسلامي بيد أن محاولة تلخيص حياة الإمام في هذه الدقائق المعدودة محاولة صعبة وعسيرة فحياة الإمام لا سيما في مراحلها الأخيرة التي بدأت باستخلافه وانتهت باستشهاده لم تكن حياة عادية وإنما كانت تتفجر بالعظمة والجلال وتموج بالأسى والهول موجا جيان واحد فهيا بنا سريعا إلى هذه الحياة الحافلة الحافلة بالبطولة والألم والعظمة والمأساة والبأساء والضراء والنصر والهزيمة والرخاء والشجة والبسمة والدمعة والفرح والكسر هيا بنا إلى رحاب الإمام إلى حياة علي رضي الله عنه وأرضاه وتعالوا بنا لنستهل هذه الحياة العامرة المباركة الكريمة بشهادات الحفظ وأوسمة الصدق التي منحها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه ففي أيام الرسالة الأولى يوم أن نزل جبريل لأول مرة بوحي السماء على أرض مكة كان هناك علي بن ابي طالب في بيت النبوة يستمع الى القرآن غطا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرعان ما نطق هذا الصبي الصغير التقي النقي بشهادة الحق وقولة الصدق ليكون اول صبي يدخل في دين الله جل وعلا كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث زيد بن ارقم انه قال اول من اسلم علي وليس هناك تناقض فان عليا هو اول من اسلم من الصبيان وان ابا بكر هو اول من اسلم من الرجال وفي غزوة خيبر. واسمحوا لي أن أتنقل سريعا مع مواقف علي في حياته قبل الخلافة في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة برزت وتجلت بطولة أسد الله الغالب وظهرت مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلقد خرج النبي إلى حصون خيبر آخر المعاقل لليهود في المدينة المنورة وحاصرها النبي حصارا شديدا وطال الحصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه لا اعطينا الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أسمعتم أيها الأحبة رجل يحب الله ورسوله أمر عادي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رجل يحبه الله ورسوله إنه أمر تشرعب إليه الأعناق ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ والله ما تمنيت الإمارة إلا يقول سهل بن سعد أرأوا الحديث فبات الناس ليلتهم يدوكون ايهم يعطاها أي يخوضون واتحدثون يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأبة الاعناق وحاول كل فارس مغوار ان يقول لرسول الله ها انا ذا وسكن الجميع وصمت الجمع وشق هذا الصمت الرهيب وهذا السكون الدائم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اين علي ابن ابي طالب انه رجل الموقف وصاحب الراية أين علي بن أبي طالب فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عين رمد علي وتخلف لأنه يشتكي اليوم عينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فارسل إليه فأتي به رضي الله عنه وأرضاه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه ودعا له فبرئ وكأنه لم يكن به وجع. وأعطاه الراية فقال علي على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة فقال صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأنفسهم فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي بالبخاري فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وانطلق البطل المغوار انطلق البطل والفدائي العظيم الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء وسرعانا ما على صوت النصر على لسان هذا البطل الكبير والفدائي العظيم الذي صرخ بأعلى صوته في وسط حصون خيبر الله اكبر خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر وتم الفتح بموعود الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا الاسد وعلى يد هذا البطل الشريف والفدائي الكبير, الكبير. وفي السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة مؤدة. وأمر النبي عليا أن يخلفه في أهله وخرج علي يشتكي كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال علي يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان تخلفني في النساء والصبيان أعيرون القلوب وأصغ الأسماء لتستمعوا إلى هذه الشهادة ولتأخذ هذا الوسام الذي علقه النبي بيده الكريمة على صدر ابن أبي طالب يشتكي علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فيقول له الحبيب يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد الله أكبر أي طراز من البشر كان عليه ليمال هذه الشهادة الكريمة. وليحصل على هذه المنقبة الكبيرة العظيمة أما ترضى, أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ولن أتوقف طويلا أيها الأحبة عند حياة الإمام قبل الخلافة لنخلص سريعا سريعا فإني أرى عقارب الساعة بين يدي تطارضني لنخلص سريعا سريعا بسرعة الأحداث المؤلمة لنعيش مع البطل في أحداث الفتنة الصماء البكماء العمياء لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل من الأخبار الموضوعة والأقوال المكذوبة المصنوعة التي شحنت بها الكتب والأسفار على أيدي الشيعة والخوارج وغيرهم من فرق الباطل والضلال وأعيرون القلوب فإن هذا العنصر من أخطر عناصر اللقاء والموضوع ولو لم أتوقف في هذا اللقاء إلا معه لكفى فلقد شوهت حقائق التاريخ وشوهت صور هؤلاء الأطهار الأبطال الأبرار العجول استقاط <تصفيق> الذي زكاهم وعدلهم محمد صلى الله عليه وسلم فيجب ان نعلم ايها الاحبة ان التاريخ الاسلامي لم يبدأ في تدوينه الا بعد زوال دولة بني اميه وقام على تدوينه ثلاث طوائف الطائفة الاولى طائفة طلبت العيش والرزق والكسب بما تكتبه وبما تؤلفه بالتقرب والتودد إلى مبغض بني أميه من دولة بني العباس والطائفة الثانية طائفة ظنت أن التقرب إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بإطراء علي بالباطل والكذب. وإلا بتشويه صورة أبي بكر وعمر وعثمان بل وبتكفيره وطائفة ثالثة من أهل الصلاة وأهل الدين وأهل الاستقامة كأمثال الأئمة الفطاح الكبار كابن جرير الطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير ولكن هؤلاء لظروف سياسية لا يتسع المجال لذكرها أرأوا ليجمع التاريخ كله وليسجل الحق أرأوا أن يجمع أخبار الإخباريين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم مع ذكر أسماء الرواه ليرجع الباحث بعد ذلك الى الخبر برجال اسناده فيتعرف على صحة هذا الخبر من خلال معرفته بهؤلاء الرواه ولكن من الذي سيتعرف على ذلك انه لا يتعرف على ذلك الا جهابتة النقاد والصيارفة من علماء الشرح والتعديل وهكذا نقلت الينا هذه التركة على انها التاريخ الاسلامي ب وسمينها وقام من لا يجيد النزال في وسط هذا الميدان النجب الكبير قام لينقن من هذه التركة بغير نيزان وبدون قيض وقيد ولا ضابط فنقل الغسط والسمين والصحيح والقاطئ والباطل والكذب وهو لا يدري على أنها سيرة الصحابة وتاريخ الإسلام وهو بريء من كل هذه التهم ومن كل هذه الأخبار التي دس معظمها الشيعة من ناحية والخوارج من ناحية أخرى فلا بد من العودة الى هذه الشركة الضخمة لنستخلص الحفظ من الباطل ولنستخلص الصحيح من الخطأ والصدق من الكذب وانها مهمة صعبة هؤلاء الابرار شوئها تاريخهم في هذه الفترة الحرجة الذين زكاهم وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وهذا لفظ مسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وفي رواية الترمذي في كتاب المناقب وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي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 وإن من أشك الفترات التي شوهت هي هذه الفطرة التي تبدأ تقريبا من النصف الثاني في خلافة عثمان رضي الله عنه وعرضاه والتي انتهت بمقتله ومقتل علي ومقتل الحسن ومقتل الحسين ومقتل عدد كبير رهيب من المسلمين نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور علي في هذه الحدنة الصماء البكماء العمياء وانتبهوا أيها الأحبة الأخياء فلقد بدأ علي بدور الوساطة الصادقة الأمينة بين عثمان بن عفان وبين الموتورين من الثوار المجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه ولكن عليا رأى الفكنة تشتاج ورأى النار تأجج وتشتعل ورأى الموتورين من الثوار يحاصرون بيت الخليفة رضي الله عنه وأرضاه فخرج من بيته معتماً بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه مع نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأبو هريرة وغيرهم من موالي عثمان رضي الله عنه وكانوا تقريبا لا يزيدون عن سبعمائة رجل ولو تركهم عثمان لمنعوه ولكن عثمان هو الذي رفض أن تهرك قطرة دم واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون سببا في الفتنة التي لن يغلق بابها بعد فدخل علي بن أبي طالب على عثمان في داره وقال يا أمير المؤمنين ما أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل لا تنسوا هذه العبارة يا أمير المؤمنين ما أرى القوم إلا قاتليك فمرنا فلنقاتل فقال عثمان الأواب التواب التقي الحي النقي الذي علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قشره بالشهادة بل وجاءه في الليلة السالفة الماضية ليقول له افطر عندنا غدا يا عثمان وهو ابن الثمانين فلماذا يقاتل ولماذا تهرق الدماء بسبله فنظر عثمان الى علي والى رقيقه ومواليه وقال أقسم بالله على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يكف يده وأن يرجع إلى منزله ونظر إلى مواليه وقد شهر السيوف فقال لهم من أغمد سيفه فهو حر من أغمد سيفه فهو حر وهكذا أعلن عثمان قولته الخالدة ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ المسلم وآثر الشهادة في سبيل الله وأن لا تبدأ الفتنة رضي الله عنه أرضاه وانطلق علي بن أبي طالب إلى المسجد فحان وقت الصلاة فقال الناس تقدم يا أبا الحسن فصل بالناس فقال والله ما كنت لأصلي بكم والإمام محصور وصلى علي وحده وتركهم ووقع ما قدر الله جل وعلا وكان فقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد ان حصره المجرمون في داره وكاد الضمأ ان يقتله لو امهلوه بضعة ايام وقتل عثمان وظلت المدينة خمسة ايام كاملة لغير خليفة واميرها الغافقي الوكح قاتل عثمان تخيلوا هذا تخيلوا هذا وضع الحقائق على بعضها لنصل إلى الصواب أقول ظلت المدينة خمسة أيام كاملة بدون خليفة وأميرها الغافقي قاتل عثمان وحار الناس واضطرب الأمر وقال الجميع على صوت رجل واحد لا يصلح لهذا الأمر إلا عليه وذهب المهاجرون والأنصار فأبى ذهبوا إليه مرة أخرى فأبى ذهبوا إليه مرة ثالثة فأبى فقالوا إنه واجب وانقاد علي بن ابي طالب لضغوط المهاجرين والانصار وعلم ان هذه التابعة قدر عليه ان يكون هو حاملها وان يكون هو رجلها الان فمن يحملها ان لم يحملها علي والحق يقال انه لم يكن على ظهر الارض قاطبة بعد عثمان رضي الله عنه من هو احق بالخلافة من علي رضي الله عنه وارضاه وتولى الخلافة علي في وقت عصيب رهيب وخرج الى المسجد ليبايع الناس فبايعه المهاجرون والانصار جميعا وما لبس علي انبويع الا ودخل عليه طلحة والزبير رضي الله عنهما مع رؤوس الصحابة الكبار في المدينة المنورة، وقالوا يا أمير المؤمنين لا بد من قتل قتلت عثمان، سبحان الله، وهنا يبدأ الخلاف. ففي فكل فريق له وجهة نظر، وكل فريق له استهاد. يا أمير المؤمنين لا بد من قتلت عثمان، من الذي يقتله؟ وأي قوة تستطيع الآن أن تقتل قتلة عثمان لقد تعصب وغضب إليهم كثير إليهم كثير من الناس حتى زاد عددهم عن عشرة آلاف فارس مدججين بالسلاح ينتشرون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الذي يستطيع أن يقيم عليهم حج الله باستعر لقبل دم عثمان في هذا الظرف واعتبر علي وقال رضي الله عنه وأرضاه إن قتلت عثمان كثرة ولهم مدد واعوان والحق معه بكل المقاييس أين هي القوة إذن اين هي القوة التي تستطيع ان تقيم عليهم الحجة ولم تستطع ان تحول بينهم وبين قتل الخليفة واعتذر علي وخرج الصحابة في غضب وفي ثورة شديدة على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وكان من بين هؤلاء الذين ساروا ثورة شديدة لدني عثمان رضي الله عنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وحذار حذار من الخوض فيه في هؤلاء الأطهار الأبرار فإننا نسمع الآن ونقرأ من يتكلم على هؤلاء الأخيار كلاما تقشع رنه الأبدان وتضطرب له الأفئدة، وهم السابقون الأولون. ثر معاوية، وأزداد ثورته بعدما أرسلت نائلة زوجة عثمان بقميص عثمان الذي قتل فيه ووضعت فيه أصابعها التي قطعت وهي تدافع عنه. وأرسلت بالقميص والأصابح إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه الذي كان يعتبر نفسه من أوائل الناس ومن أحق الناس مطالبة بدم الخليفة الراحل. ولما رأى معاوية القميص بكى وأخذ القميص وعلق فيه أصابعنا إله وعلق القميص على منبر المسجد الدمشقي، ولما رآه الناس والصحابة بكوا بكاء بكوا, بكوا, بكوا بكاء شديدا، وارتفعت الأصوات النحيف على موت عثمان رضي الله عنه وارضاه وبايعوا معاوية على الثائر لعثمان ولم يبايعوه على الخلافة. ما بيع معاوية على الخلافة ولم يطلب معاوية الخلافة قطر وإنما كان يطلب السعر لدني عثمان أو أن يسلم علي لمعاوية قتلة عثمان ليقتص منهم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه وهنا بدأ الخلاف الكبير أيها الأحباب فخرج تلحة والزبير إلى مكة المكرمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلقد كانت عائشة بمكة لآداء مناسك الحج في هذا العام ولما سمعت عائشة بخبر مقتل عثمان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 فسوف نؤتيه أجرا عظيما فخرجت عائشة رضي الله عنها فالتفى الناس حولها وقالوا يا أمه نحن معك حيث شرتي للمطالبة بدم عثمان واتفق هذا الجمع كله على الذهاب إلى البصرة ليكونوا قريبين من معاوية رضي الله عنه وقد طمنا الأمر في المدينة علي بن أبي طالب ليستجمعوا همم الناس للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وخرجوا جميعا الى البصرة ولما سمع علي بذلك عازم على أن يخرج بنفسه فقام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل وأخذ بعنان فرسه وقال يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله فوالله لا إن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا بعد اليوم ورفض الحسن أن يخرج أبوه رضي الله عنه ولكن علي قال والله ما خرجنا إلا لأننا نريد الإصلاح بين الناس لا نريد قتال وإن أعظم دليل على ذلك أن علي خرج من المدينة مع تسعمائة رجل فهل هذا جيش يريد القتال؟ وفي الطريق التف حوله الناس من كل البقاع واجتمع عليه عدد كبير ولما وصل إلى البصرة وكان قد اجتمع على عائشة وعلى طلحة والزبير عدد كبير من اهل البصرة للمطالبة بدم عثمان ارسل علي اليهما اي الى طلحة والزبير القعقاع ابن عمر التميمي رضي الله عنه وارضاه فبدأ القعقاع بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا امه ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد؟ فقالت أي بني ما جئت إلا لأصلح بين الناس فقال القعقاع فأرسل إلى طلحه والزبير ليحضرا. فحضرت الحب والزبير فقال القعقاع ابن عمر لقد سألت أمنا ما الذي أقدمك إلى هذا البلاد فقالت ما جئت إلا لأصلح بين الناس فنطق طلحة والزبير رضي الله عنهما وقال والله ما جئنا نحن إلا لذلك فقال القعقاع ابن عمر إذن فما الذي تريدون نحقق ونتفق على الإصلاح فإن اتفقنا عليه الصلحنا فقال طلحة والزبير رضي الله عنهما لا نريد إلا أن نقتل قتلة عثمان فإن تركنا قتلهم فقد تركنا القرآن الكريم فقال القعقاع ابن عمرو: لقد أتيتم أنتم إلى البصرة فقتلتم قتلة عثمان من البصرة فغضب لهم ستة آلاف فارس فتركتموهم فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون وإن حاربتموهم وقعت مفسدة هي أربا من الأولى فاقتنع فلحة واقتنع الزبير فقالت عائشة رضي الله عنها فماذا تقول أنت يا قعقاع فقال القعقاع رضي الله عنه أقول بأن الدواء لهذا الأمر التسكين التسكين إن دواء هذا الأمر التسكين وكونوا مفاتيح خير ولا تضيعون فإنما حدث أمر عظيم وإن كلمة الناس قد اختلفت في جميع الأمصار وإن عليا رضي الله عنه وأرضاه معذور في تأخير قتلة عثمان حتى يتمكن منهم ويقدر عليهم واقتنع الجميع واتفق الطرفان على الصلح واستصف الفريقان للصلح في الصباح الباكر وبات الفريقان بخير ليلة وأسعد ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة انظروا ماذا ومن اين تأتي الفتن بات الفريقان بخير ليلة واتفق الفريقان على الصلح في الصباح وبات قتلة عثمان قتلة عثمان وعلى رأسهم ابن السوداء عبد الله بن سبع اليهودي يودي. الذي قال قولة عجيبة قال. والله إن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان وغدا يتفق الفريقان على الصلح ويجمع علي الناس عليكم وإن القوم جميعا لا يطلبون إلا أنتم فوالله لإن كان ذلك لنلحقن عليا بعثمان فأجمعوا الأمر وفكروا ما الذي نفعل وما الذي نصنع فاتفقوا جميعا على ان ينقضوا في ظلمة الليل البهيم الدامس على فريق علي وعلى فريق فلحة والزبير ليضربوهم وليقاتلوهم ليظن كل فريق من الفارقين في ظلمة الليل ان امر الصلح الذي كان بالامس انما هو خدعة وأن كل فريق من الفريقين قد غضر بالآخر ونشب القتال كفوران ماء يغلي بدون أسباب منطقية إطلاقا ونشبت موقعة الجمل الضارية الذي صرخ فيها علي بن أبي طالب وهو يقول والله لو ددت أني قد مدت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وانتهت المعركة سريعا كما بدأت سريعا وذهب علي بنفسه إلى ام المؤمنين عائشة ليطمئن عليها فقال لها السلام عليك يا اما كيف حالك فقالت بخير فقال علي غفر الله لك غفر الله لك وامدها بالمراكب والمتاع وسير معها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة ثم إلى المدينة ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة لتبدأ فتنة أخرى حالكة في لقاء علي رضي الله عنه مع معاوية يوم أن صمم علي على أن يذهب بنفسه إلى الشام وشاور وأرسل رسالة إلى معاوية يطلب فيها البيعة فلقد بايع عليًا كل الناس وكل الولاة إلا معاوية رضي الله عنه فجمع معاوية رؤوس الناس في الشام وعرض عليهم رسالة علي رضي الله عنه فقالوا جميعا لا لا نبايع عليًا إلا إذا قتل قتلة عثمان أو إلا إذا سلمهم إلينا لنقتلهم وخرج علي بنفسه واستعد اهل الشام ونشبت فتنة القتال مرة اخرى وانا لله وانا اليه راجعون ودارت الحرب طاحنة سبحان الله ولما رأى اهل الشام ان الحرب ضروس رفع المصاحف على أسنة السيوف والرماح وقالوا نحكم بيننا كتاب الله وقبل الفريقان تحكيم كتاب الله جل وعلا قبل أهل العراق مع علي وقبل أهل الشام مع معاوية بعدما رفع كتاب الله جل وعلا بينهما واختار الفريقان حكمين اختار علي أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمراء ولقد قال الناس ما قالوا في مسألة التحكيم وشبهوها بلعبة سياسية حقيرة قدرة لا تتم إلا في مؤتمر من مؤتمرات الكذب والبهتان وقالوا في أبي موسى وفي عمر كلاما لا ينبغي على الإطلاق أن يقال في أشراف الناس فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخلو كتاب من كتب التاريخ من هذه الأكذوبة الكبيرة قالوا لقد اتفق عمر وأبو موسى على خلع انتبهوا على خلع علي ومعاوية وهل كان معاوية خليفة أو ادعى الخلافة ليخلعه, ليخلعه أبو موسى أو عمر وهل ادعى معاوية الخلافة ليخلع لا كلا لا لا لا لا انظروا الى مغالطات التاريخ وانما الذي حدث أن قالوا بان ابا موسى وبان عمرا قالوا نخلع عليا ونخلع معاوية ونترك الامر شوى للمسلمين هذا صحيح وهذا صدق وهذا حفظ ولكن البهتان يأتي قالوا فلما اتفق على ذلك واجتمع في الموعد المقروز بينهما قال عمرو تكلم يا ابا موسى فقام ابو موسى فقال لقد اتفقت انا وصاحبي على ان نخلع علي ومعاويه وعلى ان يترك الامر شوبا للمسلمين ليختاروا من يما يشاء من يشاءون فلما انتهى ابو موسى من بيانه قام عمرو بن العاص وقال لقد خلع صاحبي عليًا ومعاوية أما أنا فإني أخله عليًا وأثبت معاوية ما هذا ما هذا هذا يليق بمؤتمرات الكذب والبهتان يليق بألعاب السياسة أما مع هؤلاء الأسهار أما مع هؤلاء الأبرار فلا وألف لا ولدينا من الأدلة الصحيحة من روايات الأئمة الثقات الأثبات ما ينفي ذلك الكذب وما ينفي ذلك البهتان عن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الأعلام وقرأوا ما رواه الإمام العلم السبب الضار بسنده الصحيح أن حضين بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أرسله معاوية بن أبي ستيانة إلى عمرا رضي الله عنه ليتحقق مما حدث فذهب حضيح ابن المنذر ولقي عمرا فقال يا عمرا ما الذي صنعتما أنت وأبو موسى أتدرون ماذا قال عمرا هذا حديث صحيح بسند صحيح فنفركه ونذهب إلى هذا الغفر وإلى هذا الكذب الذين يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا ترى يا أبا موسى فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه أرى أن نخلع عليا ومعاوية وأن يبقى هذا الأمر في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم مرام فقال عمره فما تجعلني أنا ومعاوية فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنتما إن طلب منكما إن يستعم بكما ففيكما المعونة انظروا إن يستعم بكما ففيكما المعونة وإن يستغنى عنكما فطرى لما استغنى أمر الله عنكما وانتهى الأمر وانتهى الأمر أما هذه الأكاذيب والافتراءات فلا دخل لها إطلاقا ولا وجود لها في عالم هؤلاء الأطهار ليس معنى ذلك أو لا يفهم من كلامي أنني أقول بأن العصمة للصحابة كلا بل إننا لعلى يقين أن منهم من قد زل باجتهاده وهو اجتهاد مأجور حتى وإن أخطأ لأنه لا ينشد إلا الحق كما قال الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وجميع أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله جل وعلا إن كل فريق منهما قد اجتهد وهو مأجور على اجتهاده حتى وإن أخطأ مع أننا نقول بيقين جازم مطلق بأن أولى الضائفتين بالحق كان علي رضي الله عنه وأرضاه ونكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغسر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وجز وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وهنا أيها الأحبة مرقت ثرقة الضلال من بين, بين جيش, جيش علي, علي رضي الله عنه وارضاه, الله وأرضاه هؤلاء الذين قبلوا التحكيم في أول الأمر بل وهم الذين أصروا على علي أن يدعن لكتاب الله وهل عارض أو عاند علي الذي تربى في أحبان الكتاب وبين آياته هل أنكر حدود الله وضيع كتاب الله خرجت هذه الفرقة فرقة الضلال الخوارش الذين اعترضوا على علي وخرجوا على علي وحكموا على علي بالكفر قالوا تحكم في كتاب الله بشرا سبحان الله تحكم في شرع الله بشرا من أصحابك إن الحكم إلا لله وكفروا عليا بهذه المقولة حتى قال علي قولته الخالدة كلمة حق يراد بها باطل وانطلق يعيثون في الارض تقتيلا وفسادا. هذه الفرقة التي قال عنها الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت حد التواتر قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقتل هذه الفرقة أو الطائفتين بالحق فشهد النبي للطائفتين لطائفة علي ولطائفة معاوية بأنه على الحق ولكن هناك فرقة هي أولى بالحق من فرقة وهي فرقة علي رضي الله عنه وأرضاه وهذا هو ما يدين الله به أهل السنة والجماعة بأن الطائفتين على الحق وأولى الطائفتين بالحق طائفة علي وكلاهما مجتهد مأجور إلا أن اجتهاد علي ضعف اجتهاد معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا وعرضاهم وهكذا أيها الأحباب اتفق الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص ونجح عبد الرحمن بن ملجم في مهمته الحقيقة الخطيرة وطعن علي رضي الله عنه بسيف مسموم سمه شهرا كاملا طعنه وهو اي وهو في الكوفة يخرج ليمشي في الشوارع والطرقات ليوقظ الناس بنفسه وهو امير المؤمنين لصلاة الفجر فطعنه المجرم الذي طعنه وهو يقول يا علي اتريد ان تحكم في كتاب الله اصحابك ان الحكم الا لله وظل يرجد هذا الوقح قول الله جل وعلا ومن مناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اسمعتم الى هذا الهراء وإلى هذا الكذب باسم الدين يقتل علي باسم الدين يقتل عثمان باسم الدين يقتل الحسن باسم الدين يقتل الحسين إنه الكذب إنه الزهد الكاذب والورع المغلوط المغلوط يقرأ قول الله وهو يقتل عليا ومن الناس من يشر نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقتل علي رضي الله عنه ونام على فراش الموت وهو يردد لا اله الا الله وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقي الله جل وعلا ولسانه غض طري بكلمة التوحيد ولما مات علي ذهب الناس إلى الحسن رضي الله عنه ليبايعوه فبايع الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن الحسن تعالى على كل هذه الدماء والأشلاء وحقن دماء المسلمين وحدث ما قاله من قبل السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم فتنازل الحسن للأمر عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا وحقن الحسن الدماء وحقن الحسن الدماء وانتقل الملك إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ليحقق الحسن دليلا من دلائل النبوة الخالدة كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر وأجلس إلى جانبه الحسن بن علي ثم نظر النبي إلى الناس ونظر إلى الحسن وقال أيها الناس إن هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وأصلح الحسن انظروا ولاحظوا بين فئتين عظيمتين من المسلمين بل وحكم الله جل وعلا للفئتين بالإيمان إلا من مرق من مارقة فرق الض الطل... من من فرق الظلال والباطل من الخوارج والشيعة وقتلت عثمان وغيرهم. حكم الله للفرقتين بالايمان فقال سبحانه وان طائفتان من المؤمنين فلم يخرجهم بالقتال والحرب من دائرة الايمان بل ولا من دائرة الاخوة وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت, بغت اعتدت وظلمت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبعي امر من الله جل وعلا حتى تفيئة الى امر الله فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين ويحكم الله لهم جميعا بعد ذلك بالأخوة فيقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أحبتي في الله أختم هذا اللقاء الساخن بهذه العبارة حتى لا تنسى وأقول هذه فتنة عظيمة سلمت منها أيدينا فالتسلم منها ألسنتنا هذه فتنة عظيمة سلمت منها أيدينا فالتسلم منها ألسنتنا وحذار أن نكون مع الخائضين وأن نكون من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله يوم القيامة أمام رب العالمين أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه وأن يغفر لنا ولهم وأن يجزي عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء اللهم ارضى عن علي اللهم ارضى عن أبي بكر وعثمان وعمر وعلي اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم ارضى عنهم يا رب العالمين وتجاوز عنا وعنهم بكرمك وأنت على كل شيء قدير اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع امام الهدى ونصباح الجة وامام النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام اللهم نصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتين الحق والدين اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين واعلي بفضلك كلمتين الحق, كلمتي الحق والدين اللهم اجمع شملة اللهم اجمع شملهم اللهم وحد صفهم وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائهم بقدرتك يا ارحم الراحمين معذرة ايها الاحبة للاطالة فان الموضوع هو الذي حكم بذلك واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وما كان من توفيق في هذا اللقاء فمن الله جل وعلا وحده وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء واعوذ بالله ان اذكركم بذي وانساه <صرح> يسر مؤتئ أحد أن تتلقى اقتراحاتكم ومساراتكم <تصفح> على هاتف المعرض 323 اثنين ثلاثة الإدارة والاستوديو 381 ثمانية واحد ستة خمسة ستة واحد واحد آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته